حبيبة القلب،, حبيبه القلب وحده الله من يعلم مكنونات صدري وما اكنه لك من حب وموده لا يخرجان عن الحدود التي رسمت لهما ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه فلا يشغلنك اولئك الناعقون وما يرددونه من كلمات الحب والغرام عن ما هو مناطم بك بالأمور هي أحرى بأن تأخذ هذا الحيز من اهتمامك وإني لا أعلم أن نصيحتي هذه ستبلغ مبلغها لأنك الزوجة الرائعة ودود فسبحان من صورك وأبدع ومن فيك جميل الصفات أودع أودع حب في قلبي أشجاني وحنين الأشواق دعاني ما أبطر حين يناديني صوت من اغلى إنساني, إنساني من قلبي دون مداعبة الأشواق دعاني من خل صب والهاني من الليل دون مسامرة من طرف معسول داني من قلبي دون مداعبة من خل صب والهاني من الليل دون مسامرة من طرف معسول في قلبي اشجاني وحنين الاشواق دعاني ما ابطئ حين يناديني صوت من اغلاء ثاني من شعري من غير حبيب يلهمني أروع اوزاني من روحي لو غابت روحي فغدوت كصخر صواني شعري من غير حبيب يلزمني أرعى أوزاني من روحي لو روحي فغدوت كصخر صواني فغدوتك كصخر صواني حب في قلبي أشجاني وحنين الأشواق دعاني ما ربط حين يناديني صوت من أضلاء إنساني يا حبي يا كل صفاء الاكوان يا روعه عمري يا طيرا يعزف بجميل الالحان يا قصه حبي يا انقي يا كل صفاء الاكوان يا روعه عمري يا طيرا يعزف بجميل الالحان حب في قلبي اشجاني وحنين الاشواق دعاني ما ابطل حين يناديني صوت من لا إنساني هومي وانيري يا قمري ليلي وغياهب وجداني ما اروى حبا يرسمه طهرا ولقاء زوج zum